بابي بينجم لا كتاب التوحيد جاوازي بكن لبيني اويك اريم بابي أوندو درسي أوندا كاتي ارين بابي توارم ياخد بابي بينجم واتاس سرتاي بسكيو موضوعي تعزية كوت درسي توارم ياخد بينجم واتأو بابا درسك توان نبوه درسي لسرير رشتين درسجي كيما بو لبركه تاعو ما نكدوا بو يدلين نمشوا بيار متخوا ارين بابي بينجم و هتما موضوعي في تازيو بابي بيشخو ما تاوكر دوه دفرمي ما مستا باب تفسير التوحيد و شهاده ان لا اله الله عنواني باسا كمان أويا مع مصادف الموت تفسيري توحيد تام بذا كم بطن رندك موا ولا إله إلا الله بطن شيدك موا كبرجواي ليت باب تفسير التوحيد تفسير وتأل كشف والإيضاح بطن رندك موا بطن بيان دكم توحيد جيا توحيد لدى السكان يرابردو الزولة سليدوين اتمنى توحيد واتا يكتابرستي يكتابرستي خواي ما بستي ما مصاش لم عنواني أمره ما بست بي توحيد ألوهيته توحيد عبادة بوي باس لو دكات تفرمي باب تفسير التوحيد توحيد تنبرن برن دكم وبتان باس دكم وشهادة اللا إله إلا الله أو وحرف عطف واتا و تفسيري شهاده لا اله الا الله تمودكم شهادت بزباني كردي خمانواته شهاياتي دان شهاياتي دان يأخذ شهادت بدو جور دبيت جور يكم حضور آمدبون و بینين توشتيك دبينيت لواقعيك لجيگيك حاضر آمديت بچه اي أي بیني أول شاهدي بسريا واتمن حاضربهم لو جاء جي جيك أو واقعية رودا بتشاوخهم بينيتم أو جورك لجوركاني شهادته جوري دوم لشهادت العلم زانية ما بستي خوياي قلهم هي رباحش لقرآن كباسي شهادات كشاهد بان بينا ما بينن ما بست في علمه واتأيو بعلمتان بزانياريتان شاهدي بدن كوا معبدي بحقنيا جعل الله سبحانه وتعالى بما نبي شهادة كمان شهادة مان لا إخوائي جور مهربان وربي جيريت خدالي مان قبول بك كوا مأجور بين لش سريو مان لسري بدري توا دبيت شن فرمانك قبل شهادتي دي كديدين يا كم ذبل بشاه ككات الشاهدي دي بعلم زنيري شاهدي بديت واعتقاد با ورد و بوشاهدي كيديت ويقين ضنياب لو شاهديك شاهدي كيديت بويه تعالى ده فرميت فعلم انه لا اله الا الله اي محمد صلى الله وسلم بزانا علمت ببيت بويكوام معبود حق تنها الله بيتجالا الله معبود حقنيه علمت ببيت لناخذلتها ودرتها بدل نيايه وبلي متردد نبيت دوهم لفظي بيبكي نطي بيبكي توشاهدي لسرشتك بدل قناعات بيتي ضلت الامال السريزه ان ياريت السري هيا ببينيني مخلوقات كون كائنات إخوة شنواري قدرتي و صلاه اخوا د بينيت بو علمتك هتا نطق بكي اگر انسان يك زبان يتواو به نطق بشهادتك الشهيدكي قبولنيه سهم اخباربك اعلان بكي و شهديات لنكو مقاكي مسلماني نكبر با ورم هيب الدين بخم بدوبد بين خوم واخا بدم نطق دكم بلا اعلان ناكم او شهاده علماء فر منقبلنيه ده باعلانك اشكرايك كواتهم مسلماني او شهاده إلا الا ماكسك لولاتك لجيجي بجولات ببارامبه ترسيها بالروح خوي بريق من ايمانك كم اشكرك من إيمانكم كم اشكرك أشكرابكم رحم تياده ودفوتهم او معذول شرعا وكو مؤمني ال فرعون خوي كتم كتمكرتبو كواب انسان بيه وشهادتك يقبل بيه ده بي علمي وزانياري بي بيه ضل نيابة لناخد لأودرشي وشاهديك دي داع انجا نطق بيبكا اعلانك وآشكريكا كوا مسلمانا بو سي فرمانا بو سيكارا شهادتي مسلمانا القبول دابيت دا فرمي وشهادتي اللا إله إلا الله لا إله إلا الله دوبشة بشي كميان علي لا إله أو بشي نفيا. او لا يسرتها لا, لا النافيه لا النافي للجنس لا اله الا الله حزك انتوزي بوردي لسري بدون چونك الحمد لله خلقني خن يرزو دانشتونا بمعنى كي گشتي لا اله الا الله وتبر السراوني بحق بيجلا الله هيس كسيك شياوي استي ني وشايستي نيا عبادتي بوبكي ججلا الله او معناها كيتي بلان بوردي لا اله واتا اله حقنا الا الله الا هو نبي ام حق ما لشوه هنا قال لا اله حق الا الله برايان لا اله الا الله لفظ جلاله واتمت شعار برغي باش يكمل لا لا بيد لله للجنس او لا ينافي يبغيك اخي من دواء غمزانا لا ينافي للجنس واتا تنفي جنس استحقاق الالوهيه عن احد غير الله نفي جنسك دكات كمستحق ببقرستن بيشغل الله او بيا و تللا للجنس نفي جنسك دكات هاتشي جنسك هاتشي معبودك غير الله بولايا تو نفي لذكي دلينيه معبود لدواي لا برقيدهم إثبات إلا أداة استثناء معلومة لزبان عربي لاينا في لنزنس أداة استثناء لجمليك هاتن يفيد الحصر والقصر واتا إله معبود نية بحق إلا الله نبيه حصرها مبرسة كانت كرت تنهاب خير رب العالمين لا لا ينافي للجنزاز علماء دفرمون في باسم خبره واتوكو إن وأخواتها عمل لكات أوتمن لا اله إلا لا اله إله اسم لاية أي كو خبر إله دفرمون علماء محذوفه تقديره بحق ينحق اتوزيك دريجه بكورتي صلى الله عليه وسلم لا نية اله نيه بارستراو اله اسم لايا خبر اليا لا كم محذوف وتحق لا اله حق لو عليك ابريبر باشبو حق محذوفه بدارنيا للزمان العربي الزرجر او لا يك في الذين في الجنس خبركى محوذ دبيه أجر لا يبي سر جوكر معناكى أشكر أبوه. وكتب يا صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نؤ ولا غول. وتأ نخوشيب وجهة الرؤى نطيرها يا ن ما هي نؤها يا كبرى جوكر كقصة يبوكي تيا بس هو يعني حقني أمانة كراسنيا إن جل لا إله هيسبرى سلاية كنيه بحق. أو حقا خبر لا يكيب محذوفا إلا الله إلا خويته على نبيت أو معنى لا إله إلا الله يع. هل انسان إنسان يبو شوي يبقى براستي في الإسلام بو لدواء ووا ناتي عباده بغير خويته على أنجام ذات برستني بو خويته على نية توعد دوا خوايا من وعد دم هيد كسيك هيد شتيك شياوي برستني وشايسينيا بحق بحق او حقق خبري لا الا تني بخوايا بوي ارين بحق چونكي امرو حتي فلسطين بقبري بيغمران يعني يعني يعني يعني يعني يعني بقبري بي بو ملائكه يعني بو يعني بو يعني بو يعني بو يعني دار او انا في لي في بدوري بلا عبادة بكرها، بل مهموي، بظلمه، تعداو، باطلو، بغي هيك شيء بحقنا كراوا، أو يحقه، بس الهي خوي تعالى كغير أو شايسية فلسطينية. ما أمستا شن آيات هنا وتول القرآن لو كتيبي خوي دفتر وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذرا سوره اسراء آيات فانجاب حود ام اتيك بدوبه دليل وباس خواسي عين وانك تريد افرميت ام ايه تدليلا تفسير توحيد تدايا معني لا اله الا الله تدايا دفرمي خويا تعالى اولئك الذين يدعون عبد الله كوري مسعود عبد الله كوري عباس يدعون بتدعون يا أخينا يوا دا ينفروا أولئك الذين تدعون وات أي خلقك أي عربي جاهلي بيشوي إسلام منه أو مخلوقاتي يوا دا ينحرصن لغير إخوان أو عبادتك ذيكن بو في غمبران أولياء صالحين او فيا وانا خويا يبتغون الى ربهم الوسيله خويا طلب دكن بر نزق بنوا وتا عربي جاهلي بيشوا الاسلام بيتناويا پرستنيان بو بيغبران هبو بو صالحين اخوان بقرب بقرابو جنوك كانيش جنوكاندا پرست انت خويت على او خبر من دات اذا دا فرميت او كساني ايو ديا پرستن عبادتي ام بو مخلوقا او انكه ايو ديام فرسل خوين محتاج اخوان كسي محتاج بيه شلون شياوي او عبادي مبكي خوين او كسانك كه ايو ديام فرسن هاوان يبتغون الى ربهم الوسيله ابتغادكن بيشبركدكن هاولدان ووسيلك دانن بين خويه وخا عمل صالح انجامن طاعاد بك بلا اخوا ايهم اقرب زان الشين الاخوان ويرجون رحمته برحمة تعالي ويخافون عذابا خوان لعذاب خلا ترسان إن عذاب ربك كان محذورا عذاب خلا رب العالمين لبي حذر ليا بكري حذر ليا كلاوة هندي علماء فرمون أما بو كومر الجنوك ابو كومر الجنوك أبو جهالو تكانوا نفامكان زوء يمبرسن دوائي وكا إسلامبون أم, أم إنسان جنوك نابين هربر دوام لسر عبادتي جنوكا قال تعالى أم آتي دبزان فلم اي انسان كان إيو أجنو كان أبرزن أو أجنو كان خوان خوابرزن خوان عودار إيو خاليا راضي به توبوتي ده جديد ببرزتيت يان بيعم بناه وصالحينه أولياء كان أما المردون فاتي أنكرت حتالا دنيا يا ابن خوابرزن حتالا دنيا يا ابن هول عنده خوان لا راضي به لا خواه ترسان هي وان برحمة خوابه توبوتي ده ببرزتي تون ده ببشر بشر ببرزتيت أو إيو غلطن فشل مصائته كثير هنا تدفر وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين سورة الزغرف آيات بسش خوي جبرة سبحانه وتعالى باسي في غمباري خوي خليلي خوي إبراهيم من على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام كلا قل بابا بيرو بنما عليه خويا كوتات مناقشه ومجادله لسرديني خويا تعالى واذا قال ابراهيم ابراهيم باباجي قد لي ابي باباجي قد وبقوم كي خش قد واتدعوا يكذب الله عليه تعالى بان جواز توحيدي عنده بياني فرموا انني براء من براءه خمد دبرم. من بريم واتا خوم دادرنم دور دك دا وموا مما تعبدون لويك اودي پرستن پرستن تا هندكتان خورة پرستن هندكتان مانك هندكتان كوكب أستيرا هندكتان بيت اوانيك اودي پرستن لهمويا غيري خوا هلشي ده پرستن بباطل پرسته من لهمو بريم لهمو بدورم دور كوتموتولي إلا الذي فطرني إلا أو يفعلونه نبي ان يفعلونه هو ان يفعلونه هو ان يفعلونه هو ان يفعلونه هو ان يفعلونه هو ان غير هو ان يفعلونه هو ان يفعلونه هو ان يفعلونه هو ان يفعلونه هو ان يفعلونه هو هو ان يفعلونه هو ان يفعلونه فرسنت بو اوانا همو الزيانو زرر بو دينكات بو ايمانو عقيدت باورو عقيدات معنى لا اله الله تياه معنى توحيد تياه بشي كمي وإذ قال إبراهيم لابيه وقومه انني براء براء لسوزني وزنه فعال واتمن بريء بري دور كوتمو اما نفيا إلا الذي فطرني وات إلا الله إلا اخوانا بي لهمو أبرسلاواني و دي برسن من براء دي قومي باغره وقوله باشا ما مصاتات السيمي هنا وتفرميت اخوي يقول مهربان لسورة التوبه يعني سوره براءه لايات السويك اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله خداي سبحانه وتعالى لم اتفيروزا لو مي غاور لك دكات وعتابي عتاب اخوايش ابو هركسك كلسر روشته اخلاقه دين اوام بيت يا ان خوي بشو بهنا بوان فرمي اتخذوا احبارهم ورهبانهم اتخذوا كرديان داينا بوخويان كي يهود نصارى احبارهم ورهبانهم يهود نصارى احبار كانيا كجمع حبرة حبر ينحبر حبر كما بس عالمي يهودية ورهبانهم جمع راهبة خوا بيرستا وتأم يهودنا صلاني نصرانينا قالوا جل كأنا زانك كان خوانو عابدو خوا بيرستا كان خوان كرد بخوا بيجعل الله كردان بأرباب كجمع ربا بيجعل الله وت هرتشيك قشك كانوا زانك كان ين فرمان ين اقل لسركتشي خواجبو بيت اوان قبر ينكردوها ياخد اوان كواخوا بي خواجبوها اوان اوتيانا ميكان بيكان قوم الشعبكين انجامين داوا عديكوري حاتمي طائي هادبو خزمه في غمار اخوات صلى الله عليه وسلم بو اسلامبون هادبو شاري مدينة في غمار اخوات صلى الله عليه وسلم اماتي بو سرخيون ايوا فالموات اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدتها أو سري آياتك عدي أتي أي رسولي خدا لسنا نعبدهم إيمان نال من پرست واتتو أو آية أخبئب من كقواية إيمان خشكانوا عابدكان خمان كردب بإلهي غير الله نال من پرستون بيغمار صلى الله عليه وسلم فالأمي برية أتانا پرست آية شتيك كانوا فرمانك إخوة حرامي كرد بيت. أولا حوالا أن ذكرتوا رأي أنبيا دا. إيش بقصيان تانا أكردو حوالا أن ذكرت. وطبع إعتقاد والله. أي فرميش أن ذهاشته هي حلال إخوة حلالك كردوا. خش كانوا جاوا اكسي عكس فرمانك إخوة قصيان حرامي أن ذكرت. بقصيان ذكرت يانا فرباه. تلك عبادتكم إياهم وعبادته. واتا تو كسيك داب نيت حرامك إخوآه حرامي كدبيه تو بفتوي كسيك برأي كسيك كيت باعتقاد با وبضلط أو كرد بإله، لأن حقي تشريع دانان حقي تحليل وتحريم كيش حرام تاجر حلال رب العالمين بالعالمين القرآن كي وبيعمر صلى الله عليه وسلم للسنة بكسني بري او حلاله او حرام برو بوزوني خوي وهذا اي عدي اي وقشكالتان شتيا لسال حرام ذكرني خوي حلال بو يان حلال ذكرني خوي حرام بو اي وج اعتقادا لدلتان وقناعة بقصيق بقصي قشكالتان هبو او اعتقادة بقصي اوان او برباورة كوا بقصي اوان ذكر حرامتان حلال ذكر حلاله الحرام ذكر اعتقادا او كردتان ب برب لغير خوي رب العالمين فرمي والله راسك ايما اهوان ذكرت بو يزعلين إذا فلمون، هر كسيك، هر مسلمانك، أو اعتقادي هبيه، عالم، فلان زانا، فلان كذب، بو هي حرام حرام باس التوحيد اكا لا اله الا الله واتكسىك طاعتي المطلق هابيل بيه شايستي او بطاعتي المطلق بك تنها خويه تعالى غير خويه تعالى طاعتي تبعا بطاعتي خوى بيغمري خويا صلى الله عليه وسلم بوي ابن تيمدى فرميت اقر مسلمانك طاعتو جرارك سجكرت لسربه شخوى بدل يو نبو اعتقاد ينبو بس بوكو شهوته ارازو اما بكافر نبو نبو تابدي او حرام ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها بيكافر أبي مافد بإسلامنا مينت. إذا خوشواستان أماتن آياتي, صحيح آياتي حديثي كتير ما مصحي نبيه وآياتك وحديثك تر شاء الله لبرأوي زيات التفاصيل أو موضوعة. لدر الزكاة دهات شاء الله تعالى أتيسر له بس أنا زيات لمسائل باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. دعوكم لكم لخوياي قومي لبان لبر وجوانا كانوا الصفات بزكين ونا كانوا خوش بيه. خدا يا عفوا حال